أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه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 اتياك روسيو السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم مع تحيات الفجر للاعلام الاسلامي اسلاميس إسلامي